بسم الله سعين ونستغفره ونعبه الله من شرور أنفسنا وسيلة أعمالنا بيهده الله فلا مضل له ومن يبدل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإما أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشعر أمور محدثاتها وكل محدثة بذعة كل بعثنا واللازم ما لا يجاوز الفاعل إلى المفعول به فعلك لازم به أثرك إلى فعلك تجاوز نات ناشت مفعول به واتنها فعلك بسيتي قاعد محمد وخرج علي وأسباب تعد الفعل اللازم <تصفيق> حصالة ثمانية هو كان كفعل لازم بي بالامشون لازمه اصاله اصاله يعني شيء يعني فعل لك نكره بيت لازم فعلك خويه لازم بي بي هشت فعلك خوي بيت بكتاب متعدي هو كان هم اما فعل اخوي متعدي ودواي اكرات اللازم او جواز الاول الهمزه كأكرم زيد عمرا بهمزات وعني لازم كتاب متعدي ويكرمي كرمى زيد كوت أكرم تبيت متعدي الثاني التضعيف كفرحت زيدا أصل فرح فريح, فريح فريح زيد فعل وفاعل وتتفرحت زيدا تعصير كسي تريد درخش كدوا كفرحت زيدا الثالث زيادة ألف المفاعلة ألف المفعلة باب مفعلي مبسطة أجرهات أو بوم متعدية نحو جلس زيد سجلس زيد لازمة وتجلس جلس زيد العلماء أو كتاب باب مفعلة بمتعدية وقد تقدمت باب مفعلة بس كده الرابع زيادة حرف الجر بحرف جرش فعل لازم متعدية به ذهبت بعلي ش ذهبت فعل فعلا بلاموس ذهبت بعلي يعني علي بردوا ذهبت بعلي تعديا الخامس زيادة الهمزة والسين والتاء يعني أم حرفان أجل زيادة كان بلام زيادة الهمزة والسين والتاء بنسمعا معاً أجل ويكو هاتن أجنابونا اجتاح هاد بون مثنى ها ها ها ها ها ها ها ها ها ي لازم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها زيد المال <تصفيق> السماشة متعدية <تصفيق> السادس هو الشمس سبب لسبب كان التضمين نحوي تضمين معنى دانان وشيء كده ما في وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية كلمة اخوي لازمة برام ما في متعدية معناك متعديد ما بس لو كلمة هوا أبيتك شيء أبيتك متعدي لتتعدى تعديتها بوئي التعديكي أول قريب بوئي مفقل به يقول قريب ومعناكي أول قريب ولا تعزموا عقدة النكاح السلام عليكم السلام عليكم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يجس كلمة تعزموا ضمن تعزموا معنى تنو معنى تنو هذا يعني ولا تنو عقدة النكاح هنا عزم خوي أقول والله عزمت على الشيء عزمت فعل وفعل على الشيء بعجار ومجر متعدية بيه كلمة عزم لا زمان ده لا أصلاً شيء لازم أقل بيستمعناه شف ذيته معناه متعدية بيبع على يا بحرف جريء بس تيجي لو أنا الله عزمت على الشيء اللهم لي دبا متعدد ما ما ولا تعزموا عقدته فعل به هي قالوا لي لا تعزموا عقدة النكاح يعني معناه ما بس بهج تنوع عقدة النكاح ها هو تعليق دبا والله امام الطبري قال شيء على تفسيري ام آيته شو كنوا اغا داي ولا تنو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 تقديرك غلطة ركه غلطة يا شرع انا غلطت اين لرويل يعني حي تعلم من يمينه كذا واغر افرتك لعدش بطون نيت ببي خوازي ممنوعه نقنيه هالبقره في شي بلي بالتعريض جذرسه بقول في اهال عدي في الله تو افرتك جواني بقولوا يا بقولنا والله هي منش هنا منيح خزان زان من منيح مثلا اما التعريض يعني ما ندرسها بالتصريح داويل نقول أما ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تنو صحيحني أمي طبرية رحمه الله ولا تصححوا عقدة النكاح في عدة المرأة المعتددة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى يبلغنا أجل الكتاب الذي بينه تعالى ذكره بقوله والذين يكون منكم يذرون يكون يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر من كابو هناك من يكون هناك ولا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ضم من معناً متعدياً، فعدّي تعديته. السابع حذف الجر توسعا يعني كلمه كخوي ح حل... انيها جر لا جلها. والله أوندي بكار هاتوا حرف جر جرقين... جر لا لا ودو. بقولنا تمرون بالديار خوي أصلاً. مرة يمر مرة مررت به. مروراً لازمة. بتشي تعدي يا أباد بحرف جر. تمرون الدياره أصل واي بيوتا تمرون بالديار أم شاعرة شارك جريره جريرة في ديوانه والأغاني والحشيك هندك اشتداء ولا سلي فالمشارك ثابتة تمرون الدياره اسم الدياره منصوب على نزع الخافر أجنى مفعل به نية تلك مرة متعدينية بازمة. ولم تعوج كلامكم علي اذا حرام تعوج لازماني عربيه او حاجه فلان بالمكان عاج فلان بالمكان أي أقام عاج يعوج عوجا وهو قال يقول قولا نفس وزنا عاج فلان بالمكان أي إذا أقام به باب قال, قال يقول قولا عاج يعوج عوجا ومعاجا يعني الإقامة تمرون الديار ولم تعوج <تصفيق> يعني تو بشن که اتفاقا ریبونم ندیده آدیبوس لمنی بس در بانیخانه آدیت یعنی کشن بو سیتیای او پیوست ذکریات او شون که کارچی خودشون بو هر وعاب بسیار تی و آدی و تو نه و سیتو لانداي و تمرون دیاره ولم تعوجو یعنی ولم تقيم و فی مدام دینا یا شونی من کلیبیمو نامین ناو او كلامكم علي إذن حرام يعني تقصت يا الله كلامكم علي إذن حرام تمرون الديار ولم تعوجوا شاهدك الدياره من, من, من بنزع الخافر متى وسعنا يعني ويطرد حذفه مع أن وأن يعني لهم أن وأنك هاتوا حرف جر المسجد يقول لك ان الله يقول الله أنه لا إله إلا هو يعني شهد الله بأنه يا على أنه وفي لك كان في جملك شهد, شهد ان شهد ان الله يقول لك ان لك الله يقول لك ان الله متطرثني بالين محوظفة أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أو عجبتم همزكة <تصفيق> همزاء استفهام وو كحرف عطفة خلاوة الدواعي همزاء استفهام كوا دبروها همزاء استفهام حق صبرك لامي يعني وجوية وو كحرف في بيرش همزكة وو عطفة عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم زوج أو فاء أو واو أو سانيك وندها همزه بحرف عطف في يعني حقي بيش ينبوا شو كأو عطف في جملة كبس الجملة كترهوا همزه حقي صداري هي همزه نعرف أو عجبتم أن جاءكم ما بس وفي حرف عطفة، وانا بس لقلها مزاشة واي يسببوا منها أقل هل بوايا وهل عجبتون مثلا يقول مثال يقول زمان يعني لقل حروف عطفة، لقل حروف استفهام دا بس لقلها مزيئة بكيشي هي حروف عطف. يعني قاعدة وياك كأبي حروف عطف وستنسر حروف استفهام با <تصفيق> با لا أول شوبن با صدار الشينات وانا بقلها مزيئة أو يانا هي ابيش بوتي لقوتها ومنفائدة اثر او او عجبتم. سبيل الواو سبيل يعني قاعده قاعده الواو قاعده الواو ان تدخل على حروف الاستفهام أن تدخل على حروف الاستفهام كهل وأم إلا الألف وذلك لقوتها هم؟ أما اسمها الهمزة التي ترسم على الألف ترسم إلى الهمزة لكي تشاهد لكي همزة لا أولا وشون رسمك به لا أسلوذ الألف أسأى وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم سحرفك جرل إذا هذا او اعجبتم على ان جاءكم ذكر من ربكم يعني تقدير حرفي جذر ليدها الثامن تحويل اللازم الى باب نصر لقصد المغالبه فعلك أخوي لازمه أي كي تباب مغالبة مغالبه نحو قعد قاعده سي زيد لازمه لقعدته فقاعدته يعني من ويسمعوا دابني شنو معوشي من أو دابني شنو من اوم دانيشن فانا أقعده. يعني حزار جالي تجبيت هو هل منشار هو ما بس شي اللي جماله حزارك ولا خموه فأنا أقعده تواه أنا أنا غالبه من لا أو بقول تري فأنا أقعده كما تقدم بكباس كل التنبيهات كان والحق أن تعديه الفعل سماعية يعني كم فعلك أبيت متعدي خمو فعل نابيت متعدي سماعي <تصفيق> <تصفيق> قياسينين. فما سمع التعديته بحرف لا يجوز تعديته بح بحرف... بغيره. هاتشيك تعديات، تعديب هو بظهر حرفه بو تعديب. الناس يقول الله هل لخوته وظهر حرفك بيني تعديب بي يبكي. وما لم تسمع تعديته لا يجوز أن يعد بهذه الأسباب. هاتشيك إيش أجل العرب ونزل رابك متعدينا بتعديك بسببنا وبعضهم جعل الزيادة الهمزه في الثلاثي لازم لقصد تعديته قياسا مضطردا كما تقدم هاديك العلماء لما كان زياده همزه زيادة همزة للثلاثي به بما بس يتعدى كذا قياسي ومضطرداً. يعني بتبي حرف عليه لازم بيني بهمزه اتوانيت بهمزه تعجيه ذهب اذهب حرف عليه جلسة أجلسه نزله أنزله مثل هاد شيء لازم بيناه وفعلاً أوجه معمولة يعني بويا قياسية هتواجه مولازمك في تعديبكي وأوجه رحمته في بدري أيك قياسية إيش عادة نحو أو أنا لغة هو میدم آدم حدودی اگنیه، والا مخالفیه و ناشر عیه و بنا اخلاقیه دسته کده. بامش درسته باوش درسته آو آباش درسته. استعما علی قیاسی ازد شرک. کابو اما دخک داوالمانه. دهها و صدها و هزارها فعلا لازم هست. اگه والا هی نه. عزیز شهروکیم زن عرف کمی متعدی کدوم کمی متعدی نکدوم؟ و هر خوی حکر کردنه یعنی که حدشي همزا خيد السري حلال بيت بخل السري دلستي شاء الله وأسباب لزوم الفعل <تصفيق> وأسباب لزوم الفعل المتعدي أصالة خمسة فعلك أخوي متعدي أصالة يعني أنك لازم مقرأة متعدي لازمها بكيت متعدي وده متعدي بكيت لازم نعرف فعله أخوي متعدي أقربتها بي كيت لازم بينج هو كارهام أتواني متعدل كي تلازم الأول التضمين وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة لتصير مثلها كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره سيخالفون عن أمره كلا شيء لازم فليحذر الذين يخالفون عن أمره فلاذوا قتيه فهي متعديه ضمن يخرج يعني فليحذر الذين يخرجون عن امره او يعني, أمره يعني منا فليحذر الذين يخالفون أمره بلا شنك خالف يخالف متعدية خالفته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 ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما قصت المخالفه أين قصدت أو لم تقصد خالفته فبلقيت شيء خلصته أم زور أما باسانتز الجرين والشريعة فليحذر الذين يخالفون يعني يخرجون هدرشون خوي مخالفية بعنية تبي النبي درشون للسنود في قبلي صلى الله عليه وسلم لل لل للسنة مخالفية فليحذر الذين يخالفون عن أمري ضمن يخالف معنا يخرج فصار لازم مثله دوم <تصفيق> تحويل الفعل المتعدي إلى فعله بضم العيني فعل كخوي متعدٍ يكتسروا وزن فعولة لبروا فعولة خاصة بالازمه أشوف بابي شو هو بابي لازمه بلان أجر ما بس الشيء بيت التعجب والمبادرة نحو ضرب زيدم. ساقوت الضربة زيدون يعني زيد ليدا يقول ليدانا ولكاتي كاتي ماضية بوتو. بس بساقوت الضربة زيدون يعني كن يقول لشد أداء شيدا زيد بو من لمنالغة أداء بو اون لفلان شد أداء بو اون تعجب يعني بو مبالغة زور لشد أداء ضربة أو كاتبتة قصدي تعجب ومبالغة <تصفح> أي ما أضربه أحد شل من دار أداة شل شد أداة أو ما يتعجب يا يا أضربه فعليا خبري ما يتعجب يا للدلالة على ثباتي معناه حيث كوتد فعولة يترم معناها كأمينيتوي سوتت ضرب زيد يكفي على اللشكاتي لكاتكانك كدويته تواف لو أشكسك لها موجي عند من لمن داره لأبي ضرب زيدن ابنه بس اقبل ضرب زيدن ضرب زيدن ابنه يا ضرب زيدن يعني زيد يدره زرلم نالك يده يعني دلالي الثباتي بدل سفيتك التسر وزني فعلا الثالث سيررته مطاوعا يعني فعلك قوي متعدية بك تلازم يعني أقول بكي تمو الطابع أبو بشي بلازم كسرته فانكسر كسرته فانكسر سإنكسر أبو بشي لازم, لازم. أجناء كسره كسر أصدقيل لننقل لك دوا كسر متعدية كما تقلنا وكباسك التنبيهات لتنبيهات كان. الرابع ضعف العامل بتأخيره أقول عاملك ضعيف كده عاملك هيا خيب قوت بس ضعيفك بون مايكك لونا تاخيرك كقول تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون سأصل زمأ لأصل زمانة شونا. إن كنتم تعبرون الرؤيا إن كنتم تعبرون الرؤيا رؤيا مفعول به هي وتعبرون متعديه فلما تعبرون كعاملة بو الرؤيا كمفعول به بو أسا خلا ما في البيت خرابش. كأه هذا واد ليكذ ضعيفو. كذ ضعيفو أتواني بيكذشي بكت لازم. هأتوجه. أذا إن كنتم الرؤيا تعبرون بوشوناد. إن كنتم الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. لبرؤي خلاد وتعبرون عاملك بلازم الخامس <تصفيق> الضرورة في قوله إن الضرورة الشعرية تبلت فؤادك في المنام خليله تسقي الضجيع بवादد بسامي ببارد بسامي شعرك شعري حسنه وني صح حسنه بنثابت تبلت تبلت التبلو هو الى التبلو يدعو التبلو الاسقامو كسرق اقر عشق نخوشي أو اواليشي التبل تبل يعني نخوشي نخوشي عشقه الجوايشي <تصفيق> في اوثه الجواه التبلو الاسقامو ويقال تبله الحب اي اسقمه أي ذهب بعقله وهيمه جزيره جزيره جزيره جزيره تبلت يقال في جزيره تبلت جزيره فؤاد الرجل جزيره بتبل فهو متبول كابو متبول يعني شيء يعني جزيره جزيره جزيره جزيره جزيره بهوش بويا او متبول كابو تبلت فؤادك في المنام خريده, خريده يعني المرأة الحسناء المراه الحسناء جوا الذي يجعل تبلت الشخص في هذا في يجعل يعني هذا يعني فعل يجعل هذا فعل يجعل هذا الشخص في المنام تسقي الضجيع ببارد بسامي الضجيع الفعيل بمعنى المفاعل الضجيع المضاجع الضجيع كسجنية ك هالفاركة وتبت سفعيك بمعنى مفاعل يعني هاو مهاول فهويلة قبلة أخرى تسقي الضجيع ببارد يعني بريق بارد ببارد بسام <تصفيق> بسام اي بسام محله بنوسه بسام اي بسام محله لماذا تتحدث عن المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان هذا المكان يجعل هذا ببارد يجعل ببارد بسامي يعني هذا المكان يعني هذا المكان يجعل هذا باردا وأهواء تسقي يعني أو أمر ممرأة في الضجيع التي تضاجع زوجها أو من شاكل أو, أو أو من تضاجع تسقي باردا يعني ريقا باردا يعني كاتك نهزا نبلمش يعني كاتك ماشي تسقي الضجيع ببارد يعني بوار شيء أكاد تسقيه ريقا باردا بباردا بسام بسام يعني دمك كشيء ككيف كله عموما تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع بباردا بسام شاهدك على جاهن ليه تسقي متعدية تسقي باردا يعني ريقا باردا بلان أرى تسقي ببارد تسقي بوطا متعدي بها حرفي كي تشي جرق لبر تشي لبر شعر لبر وعلي هاته التقسيم التقسيم الثالث للفعل يعني ششم تقسيم تقسيمات الفعل من حيث بناؤه للفاعل أو المفعول فعلي شبهت دوب الشوهندك فعل ما مبني للفاعل عندك مبني المفعول ينقسم الفعل إلى مبني للفاعل ويسمى معلوما وفي شيء تشي معلوم مبني الفاعل ما في شيء تشي مبني للمعلوم وهو ما ذكر معه فاعله هل فعل لكن كيف لك الضابة مبني الفاعلة نحو حفظ محمد الدرس حفظ محمد الدرس ولما يبني المفعول ويسمى مجهول و ما هو مهودي فعله هو و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو حذف هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو لكن بلاينه فاعل او يجب أن تغير صوره الفعل عن اصلها فان كان يعني لا أصل فعل لكن لا يمكن لكن لا يمكن لكن لا يمكن لكن لا يمكن لكن لا يمكن لكن لا يمكن لكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا وصل لا لا فَإِذَا إِذَا لَبَيْشِنَ بِعْ وَعَيْنَكَ شِيْنَ بِعْ أَلِفْنَ بِعْ يعني معتل العين نبت جاء يواري بيان يائي بي وكو قال ينبع نتائي بي أولكي نعينكي اللبئ ونا أولك وصل دستي فيك دبت هم زي وصل ضم اوله وكسر ما قبل اخره ولو تقديرا نحو ضريب علي ضربة ورد كسر ما قبل آخره ولو تقديرا ولو تقديرا بوردة هي رودية فعله فعلة درج ولا ظاهر ذا هل معلومة شو الأول وصل وأنا معتل فإن كان مبدوءا بالتاء بتاء زائدة اقلب بتاء دي دي زائدة الاسبكت ها تقيد يا بتاء زائدة يسبون من تبل تخلنا تبل بهذا الشكل يعني بضم زائدة شيء كان مبدوءا بتاء زائدة ضمة الثاني مع الاول نحو تعلم الحساب تعلم <تصفيق> الحساب بوشي وما ليكت ضمي دومي شمان كت تعلم الحساب وتقوتل مع زيد في تقاتل وتقوتل اقدو هم حرف نكين الضموت مان يلتبس مع بعض ابنية مضارعي يسبون ما اقد بلين, بلين تعلم. حيث ستعلم تما شاء أقال نظر ان تعلم فتحي لسرعينك دابني لقال لقال بكثرة تيكالبات يعلم و تعلم طالما بيال لبرئة ويدفع لدفع الالتباس أو أكيد تظلم تعلم الحساب مثلا <تصفيق> تقاتل أقال بس بكثرة تيكالبات تقاتل لقال بكثرة تيكالبات تقاتل بويا كيتا ضمة ككتا الضمةش اللي مع زيد أما وإن كان مبدوءا بهمزة بهمزة وصلا ضمة الثالث مع الأولي همزة وصلك لقد كان نحو أنطُ أنطلقه بزيد واستخرج يعني واستخرج المعين، وإن كانت عينه ألفا، أما اجر عينك ألف ب، جاءت ألف كم من قلب ليا ب من قلب لشي واو، وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء، وكسر أوله بإخلاص الكسر أو إشمامه الضمة، كابو شن حالتك يعني أجر معتل العين وسيحاطت معه. يعني كسر بإخلاص الكسر يعني كسرة ليست مشوبة بشيء يعني كسرك إيشي كسرك كسرك كبيك عليه قيلة بلام كسرك معنيه خالصني كسرت وان جالب قيلة بوشيا كسرك إيشي تجاه بإخلاص الكسرة أو بإشمامه الضم إشمام أويا هو الاتيان بالفائي كقيلة أو كحركة بين الضم والكسر. نبلي قيلة، نبلي قو قيلة بين الضم والكسر لا يظهر إلا في اللفظ. يعني أكثر بي إيش ما بنوسيتها ناتواني. ولا يظهر الا في اللفظ ولا يظهر في الخط بونمنا وقيل يا ارض يا أرض ابلعي ما اش ويا سماء اطلعي اخلعي وغي اه سيك وغيض الماء يعني كسره ضمتي كلكي تقدر تشد كتبي وتري اشمام هو الجمع بين الكسر والضم في الفاء ليلى وإنك أو إشمامه الضم كما في قال وباع واختار وانقاد تقول في تقول بيع الثوب وقيل القول واختير هذا وانقيد له أما أقرب إشمام به خلاله بيع الثوب بيع قيل القول واختير وانقيد فبعضهم يبقي الضم ويقلب الالف واوا كما في قوله حدث ان شاء الله نقوله بوعه يبقي الضم ويقلب الالف واوا اي واو قال على شيء كوله كما في قوله ليت وهل ينفع شيء ليت ليت شبابا بوعه فاشتروه خوزجايه خوزجايد سادجيه خزجای گنجتی بیت الشبابان، یعنی خزجای گنجتی بفروشده مندم کرده. اوه خونه خزجی سرینیه، خزجیشها خواهد، خزج خزجتیشها خواهد. یعنی اشکال نه. گنجتی بفروشده مندم کریاله. بیت الشبابان بو عا. شاهد که بو بو عا وقوله حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوكة ولا تشاب حوكت يعني حي مسيحيكت لازماني زماني على بيا لي حاك الثوب أي نسجها شتاك يا يا رستن رستن وجنين حياك من الحياكة وتقول حاك الثوب سجها يحوكه حوكا وحياكه من الحياكه يعني الله <تصفيق> <تصفيق> <على> حوكت يعني نسجت على نيرين على نيرين ينيرين نيرين بعد شيء <في> هي <هيال> على <زمانة> ويبغي نتشعلك يا امل نيرينا يا نيرينا <تصفيق> نيرين لا <ببيشد> يعني نيرين بوشده <تصفيق> لا ماستر ما كانت زمانات وا ام تكروابيع اوكي هذا نيريني حكت على نيريني حكت على نيريني اذ تحاك غو نيرين تثنيه نيرين بكسر النون نيرين تثنيه وهو علم الثوب او لحمته <تصفيق> فإذا نسج الثوب على فإذا نسج الثوب على نيرين فذلك أصفق له أصفق صالت فأقاف وأبقى وإذا أرادوا أن يصفوا ثوباً بالمتانة، وإذا أرادوا أن يصفوا ثوباً بالمتانة وإذا أرادوا أن يصف ثوباً بالمتانة والإحكام قالوا هذا ثوب قالوا هذا ثوب ذو نيرين. وإذا أرادوا أن يصفوا ثوباً بالمتانة والإحكام، قالوا هذا ثوب ذو نيرين. بذلك ما وإذا أرادوا أن يصفوا ثوباً بالمتانة والإحكام قالوا هذا الثوب ذو نيرين كبو نيرة مثنائية بكسر النون جاءت أو نقشة كلا كانوا فليك ده تبول <تضحكي> ما كم تان بلوزة كده برايا أو بلوزة أو أو النقشة أو النيرية أو النقشة كبهندي فروي زي عدل اللي بيها أكليت يعني فيي وأدي أو شيء نيرية بوي ألا هو علم الثوب أو لحمته جاري وعيه هرخوي هرخوي يعني يك بابن دو برجع برجع يك برجع دوا أو لحمته فإذا نسج الثوب على النيرين يعني برجك لا برجك كاني نيراي برجك هيدوام يبيو النيراي أقدر كله فلك دو برجيبو فإذا نسج الثوب على النيرين فذلك أصفق يعني كي قايمة صفقة أو كتا دو برجية قايمة فذلك أصفق له أبقى وزدرنتر جدران وإذا أرادوا أن يصفوا ثوبا أقدر وصف كله فلك بكن بقايمتي بالمتانة والإحكام رغم قائمه واشعه نادره قالوا هذا الثوب ذو النيرين فواكه الفليكيتشيا أو او النيريه جاءت البون نقش شقيب يا ابو بركانيبا ليره شاعره لشي حوكت يعني نسجت على النيرين استحاك كاتكا دوراوا با بدوبركي دوراوا تختبط الشوكة يعني تضربه بعنف يعني كاتك كالفلك أجد يعني ناسك بيه تنك بيه بناوي شو إنك أبى أدركوا دارج شهبة حد درك بريك أبى بله بس ام بريك بعكس ما درك بريك هو درك عارش كده بيه الشوكة يعني تض تضرب, تضرب الشوكة بعنف أما دالبرك بقدر كذا شي هكا اشكن تخطب ولا تشاكوا بلام الشوكة كان ناحيه تنويو يعني كوني هناك شاعر وصفي شي هكا وصف الشاعر من ملحفة من لفيكا يان شاهينك ابايكه ها نوركلانك اه يان حليك قاتيك بونونه بانها محكمه النسج محكمه النسج يعني باش يزادوا دلاوم محكمه تامه الصفاقه يعني قايمه تندتوال وان وانها اذا اصطدمت بالشوكه لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا فيها لماذا لم يؤذيها لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا حالا، همین باشه و فکر کرد شیروکی درونی باید سیملا نسدنی بیرن با، اون مانگایی که وایستی بیفروشی، قیمتی نکردم. روز یه وایت بوم میدن، لب حیوان کبیف روشه من، اگر اصلا دایکن ریز دلایف روشه این تا من دلار بودم بازار قدر بودن چونه؟ آله ام مانگایا که لسالای که دو جای زیه، دو جوره. هر جوره که یکی آوا آها آندا قلا آندا شینه. بسیاری وصف جوره کرد. همون رو جدوجیریه. هر جاری بیست پنج کیلو. وصف یکی که امیش انتش خیاله آله ازداني ور تبادی و مادر. یعنی اگه خویش نیزداني با، سواء هناك اشياء اخرى لانها يعني حوكت على نيرين وتتحرك وتتحرك الشوكه ولا وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك بإخلاص الكسري وبه مع إشمام وتتحرك وتتحرك وتتحرك في خلاص الكسر أو باتس كامبو وبه يعني كسر مع إشمام الضم يمت يكالك ذي ضمش هو وبالضم الخالص أو سيندو كحوك حوكدبو وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس عفوا لبني فقعس بكسر ودوبير ها سيكتشان دقيقة لا وتنسبوا فيك الخلاف لوها هي آية أما أموا وانا آية لغي بني فرحيس دبيرا يان خلق تريشا لا أوان طرام مشهور أمايا وتنسبوا اللغة الأخيرة لبني فرحيس دبيرا <تصفيق> وادعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل امتناعها أي اللغة الأخيرة وادعى بعضهم أي بعض العلماء امتناعها يعني امتناعها هاتشية بس لبنسى اللغة الأخيرة ويبزاني ما بس من كامل في انفعل وافتعل لانفعل وافتعل أم لغينية بلغة بلغة هذا لسل هذا بنسأي المبني للمجهول إذا امن اللبس أما أقر أقر لبس دروس نبي أقر معتل العين من كذا مبني للمجهول سي لغتها دروس شبشي قيل قول بأيش ما مشو قيل حسي لغتها فأولاً أولاً لبس دلس بو أولاً لبس دلس بو بوان مناع بوان ما يسبعتو بيكا وابن المجهول بيكي تبعتو لبس دلس بي عنا؟ دلس بيكي تبعتو بو بوان ما معلوها قلتو قلتو بيكي تشي لبس دلس بيكي كابو أبي بي قاري أملو غيكا وثمان أقل معتلو العين بكي تكسر يعني ضمي يعني اشتغلو انا اقل لبس دلوز نبي لبس دلوز بو اي قاري هذا اذا امن اللبس فإن لم يؤمن كسر اول الاجوف في الواوي او كا تثين سال سب تثين كان وزنكاني سال وزنكاني اول, الأ... أول الاجوه في الواوي يعني سبه ونمنا اجا اقل قلتو قلت بوم ابن المعلوم بوم اجراء شيء قلتو أقربهم <تصفيق> أجوفوا لي أي وثمان بعتو ألين شي بعتو سيدي أكيد بلام إن كان مضارعه <تصفيق> على يفعل بضم العين كقول العبد سمت سمت أي سامني المشتري يعني اشتراني المشتري سامني المشتري المشتري سامني يعني طلبة ابتياعي أني بسيتي بمكره سامني يشتنيك الرواق سامة يعني أراد أن يشتري سامني المشتري أقا يساس لسامني فعليك دروسكي ببعلينش ببعلينش سيمتو أقاوتت السمتو أو كأَنَّ لقل جَلَّ مَبْدِيَ المَعْلُومِ السَّوْمَةَ كَلَبَ السُّمْتُ أي سامن المشتري ولا تضمه نبي بلي السمتو لإهامه أنه فاعل السوم كوت السمتو لقل فاع اللَّه سمتوا مب المعلومة كلا مع أن فعله غيره شو يعني من ويستلاو شيء بكر ذيام طالما بلي يعني من ويستمشتك بكرم فاعل كان الجوازة، وكون بعتوا لجل بعتوا بعتوا يعني من فرشتن. بس بعتوا يعني من فرشته. فاعل كان الجوازة، ولا تضمه لإهامه أنه فاعل السومي، مع أن فاعله غيره، وضم أول الاجوف اليائى. اجل عينكى يا أبو أبي تشيكي تضمه تشي كتضمه، وكذلك واوي واوي شربوا الشوية. بوا مشبه ان كان مضارعه على يفعل بفتح العين نحو بعت يعني فرشت اي باعني سيدي قبل كم من فرشت ولا يكسر نائب يبعت تمثلا مبني للمعلوم لايهامي انه فاعل البيع مع ان فاعله غيره وكذا خفت هسه مضارعك يفعلوا بويا باويش بيت يعني خاصني ب ام ام ام اولا خاصني بيائيه وحتى واويش بضم واويك مضارعتي لسيفعلوا بيت هل هو اكو بعت الله مع أن فاعله غير وكذا خفت بضم الخاء اي اخافني الغير خفت يعني تستنرام بضم خفت يعني تستان وي على اي اخافه الغير يعني كسك يترمني ترسان وي على الخوف تو تسيان نيلام بالا من خيف تو عين ترسان باش ان شاء الله بصحتك ان